مقبلة وفي نفس الوقت تبقى هي دي إن شاء الله خير استعداد لرمضان أول حالة كنز الأولاني اللي عايزين نكنزه من كنز رمضان في اليومين اللي جايين كنز الاحتساب احنا تتكلمنا على الاحتساب بس أنا عايزك تاخد بالك بقى من هنا ورايح أي عمل تعمله هنصلي العيشة كمان شوية قبل العيشة وانت رافع ايديك تكبيرت الإحرام ثانية بس ثانية كده هتصلي العشاء ليه؟ عشان ربنا يرضى عني عشان ربنا يغفر لي عشان اللي هيصلي صلاة العشاء ستكتب له نصف الليل قيام اي معنى من دول انا بقول اي حاجة جت في دماغ بس يا رب ترضى خلاص خش في الصغر انما مش الله اكبر وخلاص انت صايم ليه من صام رمضان ايمان انا احسابه وفر الله ما تقدم من زنبه عشان ربنا يغفر لي حل معنى هو معنى بس مرره على القلبك وانت بتتصحر مرة حتصلي القيام ها خيام معنى المغفرة معنى القر نفسي قرب له بقى أصلي خيام الليل ده ده بالصالحين وجميل قوي فعايز بقى حسه بالمعاني ده ها هتدعي دلوقتي ليه أه. برفع إديا قال لي ودعوني أستجب لكم بحبه هو كذي هتجيبه على لسانك ليه ده ذكر الحبيب ده على اللسان مفيش أمتع منه بحب أجيب اسمه على لساني هو كده معنى الكنز الأولاني كنز الاحتساب كل ما حتزود في النية يبقى أرجى للإخلاص يبقى أرجى أنه الثواب يبقى أعظم وأكثر فعايزك تضاعف من نواياك ماشي كده يبقى هذا الأمر الأول عدد النوايا في الأعمال حتى يزيد أجلك الكنز الثاني كنز الإحسان للغير. أصل رمضان أنا مركز لين؟ رمضان الواحد بيبقى المعاني اللي ممكن يكون بيشتغل فعل غير التفطير لكن غير كده الواحد مهموم بهم نفسه قراءة فرآن صيام قيام ذكر كله كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أمشي في قضاء حاجة أخي خير من أن تعبكف شهرا في مسجدي اعتكاف شهر في مسجد النبي اللي الصلاة فيه بألف صلاة يا عم هتصلي الخمس صلوات بس خمس صلوات بس يبقى خمسة فيه تلاتين أدي مية وخمسين اضرب في ألف مية وخمسين ألف صلاة حد يجيب بقى حاجة من دي ده في بس ده معتكف بقى واللي بيعتكف ده ربنا بيبعد بينه وبين النار ثلاثة خنادق مسيرة كل واحد والثاني سبعين خريف بصت دي ده الاعتكاف في تلاتين يوم شفتوا بقى بقيت القصة بقيتها دي اضرب انت بقى هي دي عشان كده كنز الإحسان للغير عشان كدن عايزك تبقى فعال للخير يعني أكتر صدقاتك في رمضان أعظم صدقاتك في رمضان زكاة مالك اللي هيخرج زكاة ماله وبيخرجها في رمضان يخرجها ويزيد في الصدقات عايزك تعمل بقى عمال البر زيارة الملجأ اللي اتفقنا عليها عايزك تروح تفطر يوم مع فقراء غلابة عشان تكسر الكبر من ناحية وفي نفس الوقت الجماعة دول ربنا عندهم الله عند المنكسرة قلوبهم احنا قلنا الحسن البصر كان اذا اتاه الفقير قال مرحبا بمن جاء يغسل زنوبي هو ده سعي على ارامل تروح مستشفى من مستشفيات وتسأل كده احتياجاتهم وتحطها شغلانا مثلا عايزين كياس دم مثلا عايزين كذا عايزين كذا احتياجات معينة في حالة حارجة وانت تعرف اخي يكون ميسور ترفع عصامات التليفون عندنا حالة يا اخي نعمل كده تقطع نفسك طول النهار والليل عقبال ما تلملهم فلوس وتجيب لهم بس هو ده العمل الفز أيوة دي الأعمال الفز الكبيرة بس تقطع نفسك مش خدمة ومش عشان أنت بتحب الحكاية دي وانت اجتماعي والناس بقى تقول عليك ما شاء الله عليك والكلام ده لا ده عمل خفي لله حدش يتطلع عليه حاجة كده فعلا تعملها بقى في زمان رمضان شوف بقى أنت تبقى عملة ازاي دي تروح انت مثلا في مستشفى وتفتر مع المرضى اللي يكونوا مثلا صايمين ولا حاجة أو هكذا بحيث ان كبير. أحلى معاني الإيمان تستشعرها هنا والله اللي بيتعدى نفعها مش أنا بقى قريت بس وذكرت بس أنا قلتش أن أنت ما تقراش وما تذكرش أنا بقول الأعمال اللي تزود فيها ده جنب الشغل بس يعني أنت ممكن تختم إنت ختمتين أو تلاتة والتاني هيجيب سبعة أو تمانية تجيب تلاتة بس أنت عملت عمل تانية مضاعف وكبيرا فعشان كده كن أحب الناس إلى الله قال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم كل ما تبقى أنفع للناس كل ما يبقى ثوابك أعظم سنة رمضان النهاردة برضو الناس بتشتكي ويا عشان سنة المدارس والحاجات واحتياجات الناس اشتغل ان شاء الله جبلهم شنطة اديك فرقت عن مسلم كربة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قال أفضل الأعمال ادخال السرور على قلب المسلم قال ايه بقى ادخال السرور ان انت تروح تحضر فرحه لا مش دي أله تسد عنه دينه، تفرج عنه كربته. أيوة زي الحاجات اللي تفت... إنما يعني ماشي. وقلتش لا أروح أحضر فرحه. بس مش هي دي اللي فيها الشغلة دي. اللي فيها أفضل الأعمال. إدخال السرور على قلب المسلم. إذا يبقى تسعى في قضاء حوائج المسلمين هي دي. كنز الإحسان إلى الغير. الكنز الثالث. كنز حسن الخلق. واخدين بالكم أنا فرغت من الكلام على الصيام والقيام عشان محدش يقول انت بقلت لنا الصيام وقيام اتكلمنا على نوايا الصيام ونوايا القيام وقلنا الخير ده كله ايه أنا عايز بقى الحاجات التانية اللي مش واخدين بالنا منها حسن الخلق النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات القائم الصائم يعني ممكن واحد يقيم الليلة كلها يطلع من المسجد اللي بيصلي بجزء يروح تهجد بيصلي بجزء ولا كذا ويصلي طول الليل باربع خمس تجزاء كويس وطول النهار ما شاء الله وانت تاخد ده كله بعمل صالح فيه حسن خلق زي ايه يا شيخ حسن الخلق اول حاجة واهم حاجة بر الوالدين تروح تقبل ايدي الحاجة ورجليها كمان يا جوز يا شيخ او الله يا جوز محمد بن المنكدر كان يضع خده على الأرض ويقول لأمه بالله طأي بقدمك خدي يقول لها دوسي علي دوسي علي يا من الطرائف أحب ما سايخنا بيقولوله يا شيخ انت ليه بيحبوك الناس كلهم قال لهم يعني إن كان من شيء فأسأل الله تعالى أن يكون بري بأبي وأمي فبيحكي الشيخ بقى هو بيبر أمه ازاي؟ يقول أنا أقبل أمي من باطن القدم مش ظاهر القدم باطن القدم اللي أنت بتمشي عليه ده يقول لما أمي تبقى قاعدة كده أقبل قدمها من باطن القدم وأسأل الله تعالى أن أكون باراً بها فالأخ بيقول لي وأنا قاعد قلت بقى بص دي العملية كلها بس إحنا نجيب الحجة ونقعدها ونبص في رجليها حنبقى مشايخ الدنيا كلها خلصت المشكلة وفيه روحت رايح. جاب من المكتبة أي حاجة بتكلم على بر الوالدين فبصت لقيت أثر عن أحد السلف أنه كان يجيب لحيته ويعد يمرغها في قدم أمه فقال رؤية في المنام أن لحيته بيضاء وأنها تأخذه إلى الجنة يعني نور كان دلال على بر الوالدين أنه النور صاحب به بكذلك بس رحت جاي بالحاجة وقعدت لها وقعدت لها أنت عليك الدنيا كلها دلوقتي أنا مستقبلي كله مرهون دلوقتي باللحظة دي يقول لي يا شيخ ومرغ واعمل إن أشوف حاجة هو كير فلا شك لا والله بجد بر الولدة ده احنا بنقول انه عقوق ما بعد عقوق وعقوب مقيت ان تقدم الزوجة او الحبيبة على الام يعني لو هي قالت لك أنا عايزة موبايل عشان أبقى أكلمك وكده وش عارفة إيه تنزل جاري ما فيش مشكلة ده فيها مكالمة آخر الليل فالمساء كده وأمك تقول لك هتلك كذا ولا أعمل كذا تقول ما هي هتعمل بها إيه يعني الحجة هتعمل إيه بالقصة دي خليك يا حجة كده زي ما أنت ادعي لنا بس اللهم استعال لا لا لا بجد قال صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. ده حاجة ايه برضو؟ عشان بس انا عايز اركز في المقطة دي عشان نفكر في كذا حاجة نعملها يبقى بر الوالدين كفالة الايتام طبعا احنا قلنا هنروح الملجأ وحنمسح على رأس اليتيم شرط امسح على رأس اليتيم بس ما تطلع يعني مش حلاله يعني بالراحة الواد يعني امسح على رأس اليتيم كده بالراحة خدنا والله شوية شباب كده طلعنا بهم أعدم بقى أنا. قلت لهم امسح على رأس اليتيم واعطيمهم طعام يمسكوا الواد إيه حلال <تصفيق> أقول لك امسح يبقى لازم فا على رأس اليتيم بالراحة كده بالراحة يعني وأطعمهم من طعام وقبل وجبة انا وكافل اليتيم في الجنة كهتين واحنا عايزين في زمان رمضان ان احنا نبلغ مرافقه النبي محمد ومرافقه النبي بايه اليتيم كفاله اليتيم ان شاء الله تدفع له جنيه كل شهر او بتساعد وخلاص بس ما تروحش عند بتوع دار الايتام الخمس نجوم سبكم من بتوع المعادي هنا وسيبكم من بتوع بتاع عايزين الغلابة الناس الغلابه لاصم تخش تبص تلاقيهم قاعدين فايف ستارز اصلا